استووا قيموا الصفوفك واعتدلوا استووا الصفوفك وسد الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسع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 قليلة نصفه أو ينقص منه قليلة أو زد عليه ورد للقرآن ثرثيلة أو زد عليه ورتل إنا سنلقي عليك قول انَّ نَشْأَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَنَكْفِ النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وتبتل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا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 لَذِينَ لَهُمْ كَالَّوْ جَحِيمٌ وَطَعَامٌ ذَغْصَتٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيفًا مَهِلاً فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تقول إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء أم فطر كان وعده مفعولا إن هذه فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّ خَيْرٌ مُؤْنَىٰ نَكْتُقُ مُؤَدِّنًا مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَثُلُثًا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِيمٌ أَن تَحْصُورُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَّبَ مَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُهُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 هدى الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 وإن عَلَيْكُمْ لحافظين كِرَامَةَ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغرض.